وأن يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يقول ربي وأحق القول قول ربي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأن أذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُهَا الأتقى الذي يؤتي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 إن علينا للهدى اللي عايز يمشي في طريق الهداية أبواب الهداية بتتفتح لك يا باغي الخير أقبل وإن لنا للآخرة والأولى اللي عايز صلاح الدنيا والأخرة سعادة الدنيا والأخرة رمضان بيعرض عليك الفرصة فأوعد ضيعها رمضان شهر العتق من النيران كما روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة وفي حديث في المسند أيضا حسنه الألباني بين إمتى بيحصل العتق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عند كل فطر العتق إمتى مع لحظة الإفطار عرفت ليه لازم تفرح للصائم فرحتان فرحة عند فطره يا سلام لو الفرحة تبقى إني أنا وإنت أعطقنا من النار اللهم أعطِق رقابنا من النار. ربنا قال بعد ما قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى رح أيل فأنظرتكم نارا طلضة. المفسرين قالوا إيه؟ قالوا منها هنا تكون الهداية. فاضنبلكم بيقول إن علينا للهدى إن ربنا حيبين لنا الطريق الخير من الشر وإن لنا للآخرة والأولى والبداية والنهاية عنده. البداية هو الأول فليس قبله شيء هو الآخر فليس بعده شيء بعدها قال فأنذرتكم ناراً تلظى. قالوا اللي حيثير في طريق الهداية الهداية معلقة بأن يعرف أن هناك جنة ونار إمتى تهتدي؟ لما تبقى النار نصب عينك فأنذرتكم ناراً تلظى. عشان تهتدي لازم تعرف إن في نار تتوهج وتتلظى عشان كده عايز النهاردة عشان احس انا وانت يعني ايه عتق فيجي رمضان فمن اول يوم نبذ القصارى الجهد علشان نبلغ الثمرة دي محتاج في الاول اعرف نفسي واعرفك يعني ايه نار يقول الله جل وعلا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم كأنهم شايفينها ايوه حيشوفوها سيشاهدها الجميع ستؤتى على مرأة ومسمع من جميع الخلائق جهنم سجن جهنم يكب الناس فيها على وجوههم ربنا يقول إنها عليهم مقصبة تتقفل عليهم في عمد ممددة مسلسلين سجن من دخله وكتب عليه الخلود لا يخرج منها شوفوا يبقى عامل ازاي؟ متسلسل انها عليهم مؤصلة مأفول عليهم في عمد ممددة السلاسل في اديهم وفي ويشد منها في نار جهنم السجان ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون أهل النار يحاول الواحد منهم أن يهرب منها فتبوء كل المحاولات بالفشل وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار كنتم به تكذبون تخيل معي المشهد الناس وقفة في الحش ويؤتى بجهنم ويراها كل واحد. فإذا اطلعت جهنم على أهلها صعد لها صوت ترتعد له الفرائث من شدته يقول الله وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا أول ما يؤع في جهنم يقول واثبورا يا ويلي يا يا ندمي دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا متخيل جهنم يؤتى بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم كيف سيكون حالي وحالك إذا ذكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كان قدامك فرص كتير عد عليك رمضان ورمضان ورمضان وأتتك مواسم المغفرة ومواسم الرحمة فالرط فيها ليه يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد جهنم بتغير بس بتغير ربنا كأن الفنحلها لما يوضع فيها أهلها لأن اليوم ممن خلقته يا رب وعبد سواك لأن تقمن اليوم ممن أكل رزقك وعصاك لأن تقمن اليوم ممن أسبغت عليه نعمك فنفاك فتزفر زفير شديد تصيح بأعلى صوتها مرة ثم الثانية ثم الثالثة فإذا كانت الأولى ارتعد كل أحد فإذا كانت الثانية جسى الناس على ركبهم وترى كل أمة جاثية فإذا كانت الثالثة تساقط الخلائق على وجوههم وكبوا في نارها فترى الناس يومئذ ولسان الحال ما اعتذاري ها حودي وشي منه فين ماذا أقول لربي ماذا يكون مقالي هذه النار محرقة هائلة دركات بعضها فوق بعض اتصوروا أهل النار تعرفوا شكلهم حيب عمل إزاي أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والحديث في صحيح مسلم يقول درس درس الكافر أو ناب الكافر مثل جبل أحد طب جسمه وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام بص جلده حيبعملت ديه جلده من ضخمته لو مشيت من أوله لآخره تمشي ثلاثة أيام عشان تجيب من أوله لآخره شفتوا شكله حيبعملت زيه أهل النار درس الواحد منهم قد الجبل وجسمه بيتمدد لدرجة ان جلده ضخمته توصل ان انت تمشي فيه ثلاث ايام وشوف بقى يوم القيامة يقول الله لآدم يا آدم اخرج بعف النار طلع اهل النار من ذريتك يطلع بيه تسعمية تسعة وتسعين من الالف تسعمية تسعة وتسعين من الألف واحد في الالف اللي حينجوه من الخلائق من لدن آدم إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها ورغم دول يعني دول حيطلعوا قدبة مليار المليار المليار الـ الـ الـ الأرقام اللي احنا ما نعرفهاش وحيبقى جسمه عامل إزاي والنار تقول هل من مزيد يا حرها شديد قعرها بعيد لو ألقيت حجر من فوهة النار يصل إلى قعرها في سبعين سنة تعرف الجاذبية والنظام ده إنه الحاجة اللي ترميها تنزل بسرعة مش كده شوف قال لما تيجي من فوهة جهنم ترمي حاجة توصل في قعرها بعد الده بعد سبعين سنة فيها جبال من نار فيها أنهار من قيح وصديد فيها حيات أمثال أعناق الإبل الحية ضخامتها طبع عاملة زي كده فيها عقارب كأمثال البغال يسري سمها في أجسام أهل النار أهل النار لو واحد منهم النبي قال كده في الحديث حديث رواه البزار صحابة الألباني بيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس في المسجد مع الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد مئة ألف مئة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس خد نفس بس فأصابهم نفسه لحترق المسجد ومن فيه ينهار تصور المشهد وكأن الله يقول يا ملائكتي خذ هذا فألقوه في الجحيم من عذاب أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني مش ربنا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ما كانش بيعظم امري يدخل عليه رمضان تدخل عليه موسن الطاعة وهو شارد سرحان ولا هو هنا اللي بيعظم امر ربنا يبقى خايف يضيع منه الموسم من غير الجيزة خايف يبقى صيامه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش خايف إن قيامه رب قائم ليس من قيامه إلا طول الصهر عايز يبلغ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما كانش بيعظمني ما كانش يعرف يعني ايه الله العظيم عشان كده يؤخذ ويلقى في النار خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم اصل الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم المفسرين بيقولوا كلام صعب قوي في تفسير الايات دي بيقولوا ايه يبتدره سبعون ألف يعني من الزبانية خزنت النار سبعين ألف فيسوقونه صحبا. يجب من أرض المحشر على وش ويدفعونه إلى وسط الجحيم ويجوا عند نص النار من فوق ويرمونه فيها فيأتيه ملك من ملائكة النار فيضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه فيصب فوق رأسه من الحميم فينزل في بطنه فيسلت ما في بطنه من أمعاه أمعاه تتهري قال الله وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم يبتري يستغيث وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه وش لحم الوجه يتساقط بئس الشراب وساءت مرتفقة ذق انك انت العزيز الكريم مش كنت متعزز مش كنت شايف نفسك مش كان مش همك مش كان مش فارق معاك رمضان من غيره صلى من غيرها مش كنت ماشي على مزاجك يتقلك اتق الله مش فارق معاك ذق انك انت العزيز الكريم دلوقتي هتبقى العزيز بجد دلوقتي هتبقى الكريم بجد العزة والكرم من كان يريد العزة فلله العزة جميع الكرم إن أكرمكم عند الله أبقاكم اتصورتوا يعني إيه نار عرفتوا يعني إينار نار اشتغل بقى في العتق لما تسمع الكلام ده وتبتدي تتصوره في خيالك وتقول ينهار شوفوا النار النار دي اللي في الدنيا اللي انا قلت عليها افران الحديد والصلب اللي هي اشد نار في الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم ده انت لو عود كبريت امال بقى الحال لو نار بالشكل ده تعمل فيك ايه لا خليونا نشتغل في العطق قدامنا فرصة ثمينة ما تضغرش اوعى تضيع فرصة العدق السنة دي من النار لازم سنادي رمضان يبقى مختلف في حياتك صحيح الزمن تلاهي والناس ولا فرق معها رمضان من غيره اللي لسه راجع من المصيف واللي دلوقتي مشغول بلبس المدارس وحيعمل ايه ودخلت شتا ودخلت كذا ومش عارف يعمل ايه ويسوي ايه والناس في التلاهي خالص اسمع ناس لسه راجعين من مصايفهم بيقول مش عايزون رمضان معلش انا ما عملتش حاجة انا ما اشتغلتش انا مضيعة الدنيا بعدين تيجي تقول لي رمضان لا مش عايزين رمضان الناس كلها تبقى تهفو نفسها لرمضان يا رب السنة كلها رمضان وفي ناس والله مش عايزة رمضان في حديث كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ان رمضان نقمة للفاجر الفاجر مش عايزه مش طايقه اه ما فيش بقى السنة دي كذا ولا كذا اهو رجعنا من المصرف بدري ولسه السنة الجاية واللي بعديها حنعمل ايه الناس مش عايزه رمضان في كده ناس ما بتفكرش خالص في موضوع الاخره فخلونا نركز احنا ونعرف سكتنا حنوصل ازاي للعتق من النار انا هتكلم كلام عملي انت علشان تبلغ العتق من النار رقم واحد اكتب معايا بقى وركز معايا علشان بجد كلنا حنركز دي على الثمرة دي دعوتك في كل فط يا رب يكون اليوم ده يوم عتق من النار يا رب اعطق رقبتي ورقاب اخواني واحبابي من النار دعوتك اللي حتلهج بها ليلة نهار في سجودك في الصحر عند كل فطر في كل مواطن الإجابة يا رب أعطق رقبتي من النار أنا عارف أن أنا بعيد وشارد لكن خايف أضيع أكتر ما أنا ضايع رب الفرصة دي يا رب أنا حركز فيها انا ان شاء الله حاحثم الظن بك يا رب ان انت حتاخد بقدي السنة دي وحتغير 180 درجة وحبقى شخص تامي بس يا رب اكتبني من الفائزين بجائزة العتق من النار اتفقنا اوعى تبقى بعيد اوعى في رمضان يبقى الجزاء مر بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه احنا مش نقصين بعاد احنا شردين وتيهين مش نقصين بعاد يا رب يا رب اعطق رقابتي ورقابة اخواني من النار عايزين ناخد الوصفة العملية اللي بيها ننال ثمرة العتق انا مش بقول لك الكلام ده عن النار علشان تنفر ولا تخاف الخوف اللي يخليك تيئس من حياتك لأ انا عايزك تخاف الخوف اللي خليك تشتغل لربنا انت لما تعرف الحقيقة انا ما ذكرت لكش ولا كلمة من الكلام اللي احنا قلناه دا الا وعليه دليل فلما تعرف ان هي دي النار اللي احنا لازم نتقيها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تبتدي يبقى عندك الدافع عندك الحاجة اللي تخليك كل ما تتكافل او كل ما تحس ان انت مش قادر تاخد الخطر ربنا في حاجة بتخليك تتحرك له بتزجرك وبتحفك ما ينفعش تعيش كده لازم تصحح حياتك لازم تغير من حياتك قدامك فرصة ما تضيعهاش رمضان السنة دي ما يضيعش طيب هنعمل ايه اول حاجة عشان تنالت ثمرة ثمرة العتق اصلاح وظائف رمضان الاساسية اللي هي الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر وأعمال البر عام سواء كان من تفطير صائمين أو من إحسان إلى فقراء ومساكين وأرام الواو وا وا من أعمال البر عايز نصلح الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ليها صيام قيام شهود ليلة القدر الثلاثة اللي يضبطهم غفر له ما تقدم من ذنبه يا اللي خايف من ذنوبك يا اللي حاسس انك بعيد قوي عن ربنا يا اللي بتقول مفيش فايده الكلام ده انا سمعته مليون مره انا بيعبد عليا رمضان وبرضه هقع في مخالفات وذنوب بالله صحح سناد ربنا عهد ربنا وانت قاعد دلوقتي ان السنه تصوم صيام صادق صيام عبد خالص لوجه الله الكريم انا وقف لله انا بتاع ربنا ربنا عايزنا يصوم دلوقتي يبقى صيام مش اكل وشرب وشهوة وبس لا حتدي اصبط نفسي انا عارف ان انا بتكلم كتير وبقول كلام فارغ كتير وممكن يوديني في داهية اصبط لساني انا عارف ان انا عناية زيغة وانا عارف احوالي وشباب بقى وانت فاهم لا لا لا اصبط السنادي عشان العتل انا برضو مش زي ما انت فاهم انا غلبان على قد في سكة ربنا معلش تلاتين يوم بس اشتغلهم صحر ربنا وحتتغير والله لو صادق في طلب رضا ربك خالص لوجه الله قائم ابتدي اللي لسه في اول الطريق يلا صلي ورا واحد بيقرأ كل يوم بجزء وبيختم القرآن في الشهر انت زايد عن كده يبقى بقى تصلي في اول الليل وتيجي بالليل تتهجد واحد بقى بيصلي بجزء اتنين بيتهجد له كما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه يبقى عندك ترويح وتهجد انت السنة دي هيبقى ليك حال كده مع ربنا فهتبتدي تزبط لك ركعتين بينك وبين ربنا بتوعك انت عشان تعرف تفضفض فيهم وعايزك بقى في الصحر كده تناجي ربك وتطلع كل مشاكلك دلوقتي زمن الرحمة دلوقتي مصفضة الشياطين دلوقتي يا باغي الخير أقبل الدنيا كلها متفتحها لك يلا بقى إلحق دعوة يمكن يتختم لك بدعوة طيبة ولا يختم لك بعمل صالح وتبقى فست في الامتحان ونجحت وجدت تأدير كمان هو ده عايزين دعاء كثير أقل حاجة نص ساعة دعاء تقسمهم يعني خمس دقائق كده وعشر دقائق كده بس كل يوم كده نص ساعة دعاء بينكم ربنا بعد كل صالة خمس دقائق شغال وعند الصحر خمس دقايق كمان جبنا نصف ساعه بس يبقى دعاء كثير ليه أصل الدعاء ده بيعرفني بربنا ربنا قال وإذا سألك عبادي عني مين أنت يا رب فإني قريب أجيب دعوة الداعي اللي عايز يعرف ربنا يرفع ايدي ويدعي يعرف ربنا هو مين عايزين نعرف ربنا تمام يبقى دعاء قرآن آه ده كلام حبيبك وربك وسيدك ومولاك كلامه فبيكلمك والله والآية دي بتكلمك بس انت بتفهمها غلط يا أيها الذين مش عارف ايه مش فاهم انت بتخليها حتة تانية لا لا انت ده, انت ده اسمع الآية وحسها بقلبك وحس ان الكلام ده ليك اه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني الصيام يا رب يوصلني أن أنا أبقى من عبادك اللي بيتطئه المعاصي والآفات والعيوب اللي فيهم وبيعملوا حاجز بينهم وبين الكلام ده آه. الصيام بيعمل الكلام ده يا رب آه. عايزين نصوم صحة بقى الآية بتوصل رسالة أشتغل أفهم بقى ويحصل بيني وبين ربنا صلة كده عن طريق ليه؟ عن طريق المناجاة اللي بينك وبين ربنا مع قريتك للقرآن جميل صيام قيام ذكر دعاء ما تبقاش بتاع نفسك عايزين دعوة عايزين شريط يتفرق ومطوية وعايزين تفطر صايم وعايزين تروح تفطر مع غلبان ابن عمر ما كانش بيفطر إلا مع الغلابة وارد في مناجات سيدنا موسى لله وسيدنا داود قال أين أبغيك يا رب قال عند المنكسرة قلوبهم فابن عمر كان بيقول ربنا عند المنكسرة قلوبهم فأنا أروح أعد مع واحد غلبان وافطر معاه عشان تنزل عليه شوية رحمة عايزك تتعلم ازاي تتاجر مع ربنا في رمضان اول حاجة عشان ننال العتق اصلح وظائف رمضان الاساسية تعال بقى أقول لك على حاجات النبي قال اللي يعملها يحرم على النار يعني يعطق من النار عشان نركز فيها كمان اتنين عامل ربنا بمنتهى الصدق والاخلاص النبي بيقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري لن يوافع عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار لا إله إلا الله بقى من قلبك وعلى لسانك ولا تبتغي بها إلا وجه الله لا إله إلا الله ذكرك الدائم في رمضان لا إله إلا الله تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجس الوداع كان بيقول إيه ما عندناش أحاديث بتقول إن النبي كان في الطواف بيقول أكتر لما بيختم ما بين الركن وما بين الحجر ربنا أتنا في الدنيا حسنا وقنا عذب النار في إيه تاني بيتقال ما بيتقالش بقى أثناء المشي مشوارت حاجة لكن كان هو بيعمل إيه يومها قال, قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله يوم حجة الوداع فكان أكتر حاله في النسك في العبادة أثناء الحج وانت كمان كده لا إله إلا الله فعايزين لا إله إلا الله تبقى شغالة على لسانك في زمن رمضان نهار وليل تمام بين الركعات لا إله إلا الله انت قبل المغرب بشوية وانت بتدعي كده ترحم قبلها ذاكر ربنا شوية لا إله إلا الله ويا سلام بقى لو قلتها بالصغة اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقولها مئة مرة بيحطر خمس جوائز مئة حسنة تمحى عنه مئة خطيئة بيبقى في حرز من الشيطان الدين دي بقى علشان هي جاياني معاي في العتق وكانت تعدل عشر رقاب يعني كأنه بيعتق عشر رقاب وبيقول دول في سبيل الله مش اخب بالك انه هو بيعتق وانت كمان تتعتق فهمني انت بيقول له ايه يا رب انت اخبرت على لسان نبيك ان اللي يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير اللي يقولها يا رب ميت مرة ان دي كأن الواحد تصدق بعشر عبيد اعتقهم في سبيل الله ما قالش خطو بالك وما قالش كانت كصدق بكذا ما قالش قال كانت كعتق عشر رقاب دول بيتاطئوا يا رب يبقوا قربان عشان تعتق رقبتي انا من النار فهمت دي ولا ما فهمتاش يبقى كل ما تقولها قولها ميت مرة وايه وين وين هي دي انها تكون سبب في انها تكون شافة عليك في انك تكتب النهاردة من العتقاء الجايزة الخامسة قاله ولم يأتي احد فيش حد بمثل ما جاء الا رجل زاد يا طب و اللي ارى النهاردة قرآن قد كده النبي قال كده لم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بس بالشرط ده يبتغي بها وجه الله تبقى أحلى كلمة على لسانك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله مفيش حد يا رب ححبه أكتر منك ومفيش حد يا رب أذلله وأخضع له إلا أنت يا رب مفيش حد أخضع له سواك هو ده انا بعبد ربي لا اله غيره ولا رب لي سوى جميل ادي تاني حاجة تالت حاجة عايز تبلغ العبق اشتغل في دي بس دي عايزة مش رمضان بس عايزه معاه عشر ايام كمان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى الترمذي حسنه الالباني قال من صلى اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان براء من النار وبراء من النفاق رمضان حتضيع لي فيه إن شاء الله حضرتك تجبرة الإحرام ده رمضان ما ينفعش في رمضان الشغل بتاعنا ده التعبان ده ما ينفعش في رمضان التلاتين يوم تلاتين يوم المية وخمسين صلاة في الصفوف اللي أولى وتجبرة الإحرام حيبقى لي عشر تيام العشر تيام دول يعني جاهد معايا في تلات تيام بتوع العيد تزبط نفسك فيهم وبعد كده ربنا هيسطرها ان شاء الله هم الثلاث يام بس اجيب فيهم ان شاء الله تجبرت الاحرام وبعد كده الامور هتبقى سهلة اربعين يوم يكتب لك براءة من النفاق وبراءة من النار واحنا ما نقمنش في الزمن ده بالذات ان حد مننا يكون مكتوب عند ربنا منافق زمن تردد وتزبزب صح؟ وربنا قال فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إله أولاي ولا إله أولاي ما شفتش حد ما تستكليش من الشكوى دي يا شيخ يوم فوق يوم تحت يا شيخ أيام بابقى مركز وكويس بحضر دروس وبقمع قرآن وبقرأ قرآن وبصلي وبحافظ على القيام والصيام وشغال وأيام لو شفتني تقول عليا أفجر خلق الله أعمل إيه بقى في التردد ده أهو براء انت متهم على ذمة هذه القضية حتى تثبت البراءة تمام؟ ادي ثالث حاجة رابع حاجة دي سهلة بس يتأكد عليهم قوي انك تحافظ قوي على العصر والفجر حسنا ستقالين دلوقتي تكبرت الاحرام وتيجي من الاول طب هتحافظ عليها عايز سنتها سنة الفجر النبي قال فيها اللي ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها حلو كده اتنين سنة العصر النبي قال فيها رحم الله عبدا صلى قبل عصر أربعا تنزل عليك الرحمة تشتغل قادي كده لو حافظت على السنة وانت بقى متوضق كده على الأذان أو قبل الأذان وتروح تشهد الصلام من الصف الأول وتجبرة الإحرام لو عملت كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال لن يلج النار عمرك ما تخش النار عمرك ما تمسك لفيح النار إيه؟ لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر يعني حافظ على الصلاطين دول بالذات حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى العلماء قالوا الفجر والعصر وكان الصحيح انها العصر بس بعض العلماء قالوا انها الفجر فيبقى جميل قوي المعنى خامس حاجة علشان برضو تبقى عملت سبب من اسباب العق احنا ساقلين سنة العصر كام اربعة اعمل دي بقى وتبقى عملت سبب عظيم جدا برضو قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا خفاف بقوله الله واحد يا عمى ما تخافش إن عطانك الكوسر والنصر خلاص شغالين أخف ما يكون وثلاث تسبيحات مفيش أحسن من كده ديسكونت بس يبقى نحن شغالين أربعة وأربعة قال صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود والنسائي والترميزي والصعامة والألباني من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ماشي كده خد حاجة كمان في الرشد زمن رمضان ده زمن الدعاء والصلاة بقى خلف إمامه والراجل يدعي في الوتر أو تيجي بقى الآيات وتحس بقى أن قلبك بدأ يرتعش لها وبدأت تستجيبه وبدأ قلبك يئن وبدأ قلبك يبكي قبل عميك ده زمن البكاء من خشية الله والنبي صلى الله عليه وسلم في مرواه الترميز والنساء والصلاة والألباني قال لا يلجي النار برضو عمره ما يخش النار يعتق من النار مين رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع واللبن ينفع تحط تاني في الضرع الناقة مثلا أو الماعز أو كده منفعش الضرع تاني عمره ما يحصل كده هو بقى النبي يقول كده عمرك ما تمسك النار أبدا لو بكيت مرة من خشية الله بس أنا عايز أعلمك حتة دي ما مفوتهاش لحساً تفهمها غلط تعصلي في عينيك وبتاعه و بعدين في الأخر خالص لي الحمد لله لا يالجي النار لا حج الموضوع ما يمشيش كده المسألة اللي هو ال أن أنت تسيب نفسك كده وتقعد تتذكر ذنوبك وأحوالك وتبقى مركز تماما في اللي بيقرأ يقرأ عليك وفاصل عن الناس كلها ولا انت بقى مهم الرجل جنبك بيعيط ولا الامام بيعيط ليه فتعيط على عياطه ولا الموضوع ماشي ازاي لا لا لا ولا تفتكر الغالية فتعيط عليها القصة دي كلها ما نفاش لا تبقى واقف الاية تيجي تبتدي تحركك وتحس ان انت الاية دي بتكلمك والمعنى ده انت احوج الناس ليه وانت خايف قوي لحظا يبغتك الموت وانت لسه ما فححتش حالك ومسارك مع ربنا فتبتدي تنكسر وتخضع وتخشع لله لغاية ما القلب ينكسر كسرة تلاقي يعني الجد القلب لو كسر خلاص فاهمين ما جدش اول يوم مش مشكلة ان شاء الله تبقى لغاية يوم 29 و 30 بس المهم ان انت يعني ما بتخدعش نفسك عشان يبقى بكاء خالص لله سبحانه وتعالى طيب سبعة امشي خطوات لله يعني ايه يعني انا هخرج النهاردة اخد شمت رمضان وحطعب قوي واخد عربيتي ولا اخد نفسي من هنا الهنى وحشلهم على كتافي وروح اوصلهم لغاية غلبة الفقراء كل خطوة هاختوها في سبيل الله انا هشتغل في اي مجال من مجالات الدعوة علشان خاطر نوصل كلمة الخير للناس أنا هخرج في سبيل الله هروح عند وحدة عرفها أرملة وظروفها صعبة جدا هروح لها إن شاء الله لو كانت بعيدة عني بقد هروح لها ساعة ساعتين غير ما لها الخير أنا هفتح في باب من أبواب الخير في سبيل الله اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغبرت قدماه في سبيل الله أيوة كده أنا عايز عرق الخدمة ده بيتقال عليه عرق الخدمة انا عرق خدمة ربنا عايزك تعرق عرق الخدمة ماشي وتبقى توصل للمعنى ده عفر وجهي بالترابش كل واحد يجيب لي شوية يعني كده. لا المعنى ان انت يعني تبذل قصرى جهدك يعني وما يهمكش نفسك ان شاء الله إيه؟ بس المهم نوصل للهدف ده من اغبر قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار يبقى تعتق من النار لو خطيت الخطوة لله سبحانه وتعالى حيعد علينا في رمضان اربع جمعة كويس بكرة جمعة هو فيبقى معايا الحديث ده حديث اللي هم قالوا عليه افضل حديث في فضائل الاعمال في كل حديث النبي ايه بقى قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل اغتسل من الجمعة وبكر وابتكر وتروح بدري للجمعة قبلها بساعة ساعتين ومشى ولم يركب وتروح إلا بس كنت رايح مكان بعيد أو يركن العربية بعيد ويشتمشى شوي عشان تبقى مشى ولم يرك ودنا من الإمام ويتقرب من الإمام واستمع وانصت ولم يلقو كانت له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها الحدث في المسند صحيح بن حبان صححه الألباني واخد بالك أنت يعني من هنا لغاية المسجد عندك مية خطوة مئتين ألف الله أكبر يكتب لك ألف سنة صيام وقيام عايز تاني حلو الشغل ده اشتغل بقى أنا عاعد بشغلك على آخر ما يكونه طيب تعمل حاجة بص أنا للي في القصة اللي أنت عاب بتحكي فيها من الصبح دي ولا بتاع أنا لا حعرف أصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد أنا عندي شغل ومش عارف أعملهم طيب ولا حعرف أجيب بتوع العصر اللي أنت عاب بتقول عليهم دول برضو هيبقى زنق معايا الوقت يا ضبك كويس نحن صلي العصر في وقته. ماشي. وحنصوم زي ما حنصوم وحنقوم زي ما حنقوم ما تقفلهاش في وجه ماشي حنوصل لغاية فين مع بعض يعني طب ايه رأيك في دي تبسمك في وجه اخيك وتكون كده جدع وسهل وسمح في معاملة الناس حلوة دي تمشي دي قال صلى الله عليه وسلم من كان هينا قريبا حرمه الله على النار المعاملة سمحة الاتسامة في الوش لا في ضجر ولا اسلوب فض ولا غلظة ولا كده ولا اي حاجة بعمل الناس بمنتهى اللين بالذات بقى يتأكد الامر ده تجاه الاهل والدك والدتك مراتك طبعا سهلا قريبا يعني لك هاب خدي من غير ما تفتح بقك علشى الخاطر حرمه الله على النار وهي من ناحية التانية برضو تبقى المساء المشي يعني من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار اللي هي ايه يا جماعة حسن الخلق حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم مش في واحد حيقطع نفسه في الصيام في ناس بتعمل كده بتصلي من العيشة لغاية الفاجر انا اعرف ناس بالشكل ده في ناس بتغير عشر بتجزاء كل يوم وفي ناس بتختم القرآن في رمضان عشرين ختمة احنا مش بتوع الشغل ده حاج احنا بتوع من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار حلوة دي امسك فيها بقى كل شيء افتح كده وابتسم الناس كلها بتعمل كده ليه كمان كان هينا لينا قريبا حرام الله على الناس طيب يبقى حسن الخلق تاسح حاجة الكلام ده بقى ليه للأهالي للي عنده بقى أولاد وبنات وكلام ده الرسالة دي لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بالذات للي عنده بنات أو أخوات وبيقولهم بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كنا له سترا من النار سبب في أنه يعتق من النار طيب في حديث الصحابة رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له واثنتين قال واثنتين وصلنا لغاية اثنين لو عنده أختين لو عنده بنتين وكرم ربك لا حد له يمكن كمان لو ليك أخته أو ليك بنت فأحسنت إليها وربتها على حلال وحرام وعلى انها تراعي نظر ربنا وعلى إنها تطق الله في أحوالها كن له حجابا وسطراً من النار حلو الكلام ده كده خدنا كم حاجة؟ تسع حاجات تعال بقى في الحاجات الخفيفة برضو الأذكار اللي لو قلتها تحرم على النار عشر حاجة إيه رأيك؟ أول حاجة خدنا بتاعت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره خذوا بالكم عشان هنأخذ العمل من الكلام النبي أكبره أجي الله أكبر وأحمده الحمد لله وأسبح سبحان الله وأهلل لا إله إلا الله حتى تطلع الشمس يعني اللي هي أعدة إيه أعدة الشروق تقعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بعد ما تقول أذكار الصباح بيقول النبي أحب إلي من أن أعطق رقبتين من ولد إسماعيل يبقى اللي حيقعد قعدة الشروق يصلي الفجر ويقعد لغاية الشروق ويقول الأذكار دي يبقى ليه الثواب العظيم ده في بقى قال بعدها ومن بعد العصر قعدة تانية من بعد العصر لليه ظروفه تسمح له يعني أنه يقعد من العصر للمغرب كويس؟ حتى تغرو الشمس أحب إلي من أن أعطق أربع رقبات من ولدي إسماعيل اثنين الصبح واربعة بين العصر والمغرب يبقى ده سبب ما احنا اتفقنا بقى أن أعطق رقبتين من ولدي إسماعيل أربع رقبات يبقى أعطق إيه تعتق. أعتق تعتق يبقى سبب من أسباب العطق من النار طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم برضو إنه من قال سبحان الله مئة مرة عد معي سبحان الله مئة مرة قبل طلوع الشمس يعني في أذكارك للصباح وقبل غروبها فأذكار لإيه؟ المساء كانت أفضل من مئة بدنة المئة بدنة يعني أنت جبت مئة بدنة وجعلتهم في سبيل الله طيب ومن قال الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كانت أفضل من مئة فرس يحمل عليها في سبيل الله ومن قال اللي جاي دي بتاعتنا بقى الله أكبر مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عطقي مئة رقبة بس امسك في دي مئة الله أكبر مئة الله أكبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كأنها أفضل من مئة رقبة تعتق في سبيل الله يبقى سبب عظيم جدا من أسباب الايه الا عدق لك. الحديث رواه النسائف الكبرى وحسنه الألباني في صحيح الترغيب فأذكر الصباح والمساء تقول ايه الحاجة يا جماعة اللي اتحرمك على النار قال صلى الله عليه وسلم في رواه الحكم في المستدرك وصعه الألباني من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملت عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار من قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار إيه رأيك تروح قيل أنت الذكر ده في الصباح والمساء واحنا قيلين لسه نلحظة العتق مع الفطر يعني لو قلت آخر نصف ساعة قبل الفطر دي اوعى الضيحة يا فت البيت يا ربة المنزل جهزي أكلك وحكتك من بدري ويسيبي النص ساعة الأخرانية دي يبقى بس الحاجة يصلي وتطلع الحاجة عبتسخين ولا كذا إنما ما تضيعيش بقى في دول نصف ساعة في لسه مش عارف ايه عن النار ولسه ايه ولسه ايه وانت كمان اللي لسه مش عارف في شغله بيعمل ايه واللي قعد بيسلي صيامه واللي قعد مش عارف ايه سيبك بقى من شغل يسلي صيامك ده احنا عايزين نشتغل أخر نص ساعة الأذكر دي قلنا دلوقتي الله أكبر مئة مرة وقلنا دلوقتي يقول اللهم إني أصبحته أو أمسيته يشهدك ويشهد عملت عرشك إلى آخره في أذكر المساء الحاجات دي تركز عليها قلنا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير حاجة كمان حديث أم هانئة رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت سني وضعفت أهدى ليه أمهاتنا ده النبي قالوا للناس الكبار في السن اللي هم مش قادر يعمل كذا وكذا يبقى يا شباب أخباركو ايه أهلا وسهلا بحضراتك قد كبرت سني بتقوله أنا تعبت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة عايزة وانا قاعدة كده أعمل حاجة مش قادرة أعمل الشغل اللي الناس بيعملوه ده قال سبح الله مئة تسبيحة فإنها تعضل لك مئة رقبة تعطقينها من ولد إسماعيل لو قلت سبحان الله مئة مرة كأنك أعطقت مئة رقبة في سبيل الله الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وحصنه الألباني في صعية الترغيب يبقى أنت خدنا الله أكبر مئة مرة دلوقتي سبحان الله بس دي مفتوحة يعني تقولها في أي وقت وإنت في أي وقت مش لازم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تمام كده خد كمان دي تعرف لو أنت ذا مال عندك فلوس وعايز تعمل سبب من أسباب العتق أقرد حد قرض حسن أقرد حد قرض حسن يعني ادي له مبلغ يمشي بي واحد عريس حيتجوز في العيد ادي له قرد حسن إن شاء الله 100 جنين إن شاء الله أي منهم يعني تسعدوا بحاجة على سبيل القرض. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأوا الإمام أحمد الصحيح الأرنود قال من منح منحة منح ورق يعني ادى حد هدية أو منحة من فضة أو منح ورقا أو الداله فعلا أو هدى زقاقا أوثق لبنا كان له عدل رقب أو نسمه يعني هذا زقاقا دي معناها واحد تايه فانت أخدته من يديه قال لك أنا مش عارف أنا مش من هنا ورحت واخده ووصلته ليه الطريق اللي هو مش عارف يوصله أوثق لبنا جاب لبن وده في زمان رمضان دي جميلة أوي نعمل الفكرة طبعا كيسر رمضان معروف البلح قبل ال طمر يعني تحطه في كيس تحط له في ثلاثة أربعة خمس سبعة عشر المهم يعني كيس تحط فيه شوية طمر وممكن تروح جايب يعني على ما تستطيعه شوية لبن لبن بطعم عشان من السنة يبقى يفطر عليه ما كانش أي حاجة من اللي تستطيعها مش لازم لبن اللبن كيلو بدي جدًا فخليك برجع عليه ماشي ماشي أي حاجة شوية مية حلوين كويس ماشي متعلقين بس عشان الرجل يعرف يشرب يبقى كده جنب الطمر شغال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوسق لبنا كانت له كعدل راقبة أو نسمة الأول منحة منحة أقرض قرض حسن يعني إيه قرض حسن أديله القرض واتفق معاه يا عم أنا مش هاخدهم منك كمان ست شهور كمان كذا اللي انت مستطيع يعني وخد بقى الثواب ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في القرض الحسن لك به صدقته يعني كأنك تصدقت به قبل الأداء يعني قبل الأداء يعني أنا متفق معاه على شهر ماشي طول الشهر ده ربنا بيكتب لي في صحيفة أعمالي أنا بديته كام 500 جنيه تصدق ب500 جنيه النهاردة أنا ما صدقتش بس أنت متديله قرض حفظ بعد الأداء يعني الأداء اللي هو الشهر جي بعد الشهر قال لك ممكن بس تديني أسبوعين كمان أو ممكن تصبر علي كمان شهر له به ضعفيه يكتب لك صدقة أداء ألف جنيه كل يوم لو أنت متديله 500 جنيه حلوة الشغل دي حلوة والله ادي انا عارفك هتطلع له عشرة جنيه وتزبطها ماشي شغل قرد حصل طيب حاجة كمان عايزك تفتح في اي باب اي باب من ابواب الخير هتكون سبب من اسباب عطك من النار النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ايما مسلم رمى بسهم في سبيل الله الكلام ده في الجهاد طيب واللي معلوهش يرمي بسهم في اي باب من ابواب الخير في سبيل الله فبلغ مخطئا او مصيبة فله من الاجر كرقبة حلو قوي انا هفتح في اي باب بقى عندنا ابواب اللي احنا عاديين من الكلام فيها دي اغثة ملهوف بالرصلة انت تعمل صدقة لارملة او مسكين أو, او او او من ابواب الخير ماشي طب انا كنت متصدق بصدقة على واحدة غلبانة وقالت لي انها ظروفها وبتاعها ومعاديين طلع ان انا نبدحك عليها فبلغ مخطئا او مصيبة فله كاجر راقبة طيب نقط حاجتين كمان الاخرانيين دول كلهم حاجات فالاي الاذكار دي تحافظ عليها دعوة بقى احنا قلنا دلوقتي يا رب اعتق رقابنا من النار وكلمنا على كم ذكر كده تقولهم قبل الفطر عايزك بقى في كل فطر برضو وانت بتقول اللهم اعتقني من النار سل الله الفردوس الاعلى ثلاثا وسل الله تعالى ان يجرك من النار ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في المسنى وصحابه الالبان ما سال رجل مسلم الله الجنه ثلاثه إلا قالت الجنه اللهم ادخله الجنة, الجنه الجنه بقى دعوتها مستجابه ولا مش مستجابه يعني ايه رايك الجنه دعوتها ممكن تطلع مش مستجابه لا الجنه دعوتها مستجابه احنا اللي دعوتنا خايبه خلينا ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثه إلا قالت النار اللهم اجره من النار السلف كان يعمله كده كان سفيان الثوري يستيقظ مرعوب فيقول النار النار ويقول شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات ثم يقوم يتوضأ فيقول على إثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار مش عايز غيرها يا رب يا رب انت عالم أنا عايز ايه ها للصائم دعوة مستجابة اختار ما بين الأقواس عروس حلوة، ها تتنغنا حبتين وتقب على وش الدنيا، ها قدامنا فرصة إيه؟ اختار استعين بصديق يعمل أي حاجة شغاله، والعطقي من النار. اللهم لا أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. تمام كده؟ واضب على أن تدعو بذلك ليل نهار حتى تكتب عند الله عز وجل. من عتقائه من النار تعالوا بقى ندعي ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونشتري أنفسنا نهب أنفسنا لله اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرات. كان يقول لنا كده أطلع بكام؟ ما سواش ألف جنيه أو ألف جنيه لله كان البعض يتصدق كأبو هريرة يسبح كل يوم سنت عشرة ألف تسبيحة يقول لتفك رقبتي من النار فيا رب يا رب البيت العطيق اعطق رقابنا من النار اللهم اجرنا من النار الهنا انا نحب ان نتقرب اليك وانت تحب ان نتقرب اليك بعفق العبيد ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل اللهم فأعطقنا من النار اللهم إنك أمرتنا أن نتصدق على الفقراء ونحن فقراءك وأنت أحق بالجود فتصدق علينا إنك يا رب تجزي المحسنين اللهم إنك وصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم منا فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كثير الخير يا أرحم الراحمين يا دائم المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ولا يحصيه أحد يا منعم يا محسن يا ذا الفضل والجود نسألك مما كتبت على نفسك من الرحمة ومما في خزائن فيضك ومكنون غيبك أن تعطقنا من النار اللهم أعطقنا من رق الذنوب وخلصنا من أسر النفوس اللهم أذهب عنا دنس الذنوب يا رب باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد يا رب نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدانس يا رب أمرتنا فعصيناك ونهيتنا فارتكبنا وليس لنا رب سواك ندعوه وليس لنا رب سواك نرجوه فيارب اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يعفو عنه سواك ولا يتوب عليه سواك مساكينك ببابك فقراءك ببابك محبوك ببابك راجو فضلك ببابك فلا يارى تطردهم عن جنابك يا رب اغفر لنا اجمعين لا تفض جمعنا هذا الا وقد غفرت لنا اجمعين ورضيت عنا اجمعين وكتبتنا في عبادك الصالحين اللهم ما قدرته من نصيب وحظ لعبادك في رمضان فاجعل لنا منه نصيب الأوفى اللهم اجعل لنا من رمضان هذا شهرا للمغفرة لذنوبنا شهرا للمغفرة لذنوبنا ولأن تعطق رقابنا من النار يا رب اجعل رمضان هذا نقلة في حياتنا يا رب اجعل رمضان هذا نقلة في حياتنا اجمعين ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم انا ضعفاء فقونا لا حول ولا قوة الا بك لا حول ولا قوة الا بك لا حول ولا قوة الا بك فيا رب أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طيبنا للاقائك وأهلنا لليواك وأذقنا مع عبادك المرحومين والحقنا بعبادك الصالحين اللهم عنا على حسن عبادتك وتلاوة كتابك واجعلنا من حزبك المفلحين وايدنا بجندك المنصورين وارزقنا مرافقة النبي النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا مرافقة خير النبيين اللهم اجعلنا في رفقته صلى الله عليه وسلم ومرافقة الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يا رب يا رب إن كان منا المقصر وإن كان منا المفرط وإن كان منا المذنب الشقي فأنت يا رب أنت يا رب سميت نفسك البر تعطي عبادك دون أن يستحقوا وسميت نفسك الكريم الأكرم ونحن نطمع في كرمك يا رب وأنت القائل يا رب أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء وظننا بك يا رب ان تغفر لنا في رمضان هذا العام وان تعطي قرقابنا من النار فلا تخيب, فلا تخيب فيك رجاءنا فلا تخيب فيك رجاءنا فلا تخيب فيك رجاءنا يا رب لا تخيب فيك رجاءنا يا رب لا تخيب فيك رجالا اللهم حرمنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل نسألك من خير ما فألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغسرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرجد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك مما تحب اللهم نسألك من خير ما تحب اللهم إنا نسألك من خير ما تحب فاجعل لنا منه النصيب الأوفاء سبحانك سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك فستذكرون ما أقول لكم وأفود أمري إلى الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم